وَمَا قَدَرُ اللهَّه حَبَّ قَدَره إذ قَاالوا مَاأَنْ زَنَ اللهَّهُ عَ بَشَرٍ مِ شَيْه قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ فَجَعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ فَجَعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ فُبَذُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَن م وَلَا أَبَ أُكُمْ قُلَِّ الله ثمَُّ ذَرهُم فِي خَْوبِهِ ي العابون وَهذاَا كِثَابٌُ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 لَئِنْ عُتِرَ آيَ بِالظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِقُو أَيْدِيهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِقُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا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 وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا قَوْلَنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَتَرَكْتُم مَّا قَوْلَنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ وَمَا نَرَاهُمْ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ قَطَعْتُ عَنْ بَيْنِكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنتُمْ